Elhamdulillahi wabaliyyil al-Rahman al-Rahim i bàriquim i d'invintidin illà que l'arguï i d'invintidin al-Rahman su <sweep> i an t'unessi alaihim kitab oni mò مَا أَمْرُهُ وَاسْمُهُ ويؤمنون يؤمنون لما أنزل إليك وما أنزل من قبلك سَبَاعِيَ وَإِسْحَاقَ وَنَوحًا وَالنَّسَاةَ وَعَزَّ Amen. Okay. والله ما هذه يهديها مريضه الا قريضه اننا خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الضي يسعو يا ذي مهنا الصغد ينقع رسول الله وكلمته ويقالا إلى مرحب ورحمه فآمنوا لله ورسله ولا تقولوا ثلاثا إن تبقوا خيرا لكم إنما الله إلا هو واحد سميانه يقول له ولد له ما في السماوات وما فيه او من وجه فليله لن يست يا ان يمنز